ويكون دمك الوصية للقادمين خلفك ونبقى على العهد والبيعة حتى التحرير والنصر أو تراق دماؤنا بعزه على هذه الأرض I'm so يمهاجر استنى لا ترحل والله البعض حرات ايماني سليم لما ترجى الابك القلب المشتاك مهاجر استنى لا ترحل والله البعض حرات ايماني سليم لما ترجى الابك القلب المشتاك أابو جند الميني في كانتير صiez أابو جند الميني ik ben niet bang.